ايها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام. نحن التقينا مرة أخرى على مائدة شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث عن منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنطق الذي وصفه الله عز وجل بأنه وحي وأنه حق هذا المنطق الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوخى فيه جوامع الكلم. هذا المنطقة الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم فصلا بينا واضحا مستاقا لقول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نجزل إليهم ولعلهم يتفكرون وكذلك ينبغي أن يكون الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون كلامهم بينا أن يكون كلامهم فصلا لأنهم يبلغون عن الله حتى لا يبلغون شيئا ويفهم عنه ويفهم عنهم خطا ويفهم عنهم خطأا وفيقع الخطأ في تطبيق أمر الله وفي تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك زمت الأخلاق فيه دماثة الأخلاق أي جهولة الأخلاق والويونتها. كان كالنبي صلى الله عليه وسلم هينا لينا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم جاذيا ولا ماهينا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم النعمة وإن دقت أي وإن قلت وإن كانت دقيقة صغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعظمها ويباركها ويقول خير كثير يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ولا يجد فيه قد ذكرنا هذا في درس سابق ولا يجد فيه صلى الله عليه وسلم إلا إناء من لبن يعني يكفي الرجل أو الاثنين فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير كثير ولا يقول لا أجد في بيتي إلا هذا إلا هذا الإناء وهو لا يكفيني وأهلي وأولادي بل النبي صلى الله عليه وسلم يستكبر ذلك ويستعظمه ويقول خير كثير طبعا من عظم نعم الله عز وجل نفعه الله عز وجل بها ومن استصغر نعم الله عز وجل وإن كانت كثيرة فإنه لا ينتفع بها فإنه دائما يستوحشها دائما يخاف من زوالها ودائما كما قال الله عز وجل الشيطان ويعيدكم الفقرة ويأمركم بالفحشة والمراد بالفحشة هنا البخل والإمساك معدمي الإنفاق لأن الذي لا يتق بما عند الله عز وجل يرى دائما الفقر بين عينيه والذي يتق بالله عز وجل وبما عند الله عز وجل وإن كان ما يتيه قليلا فإنه دائما يكون مطمئنا ويضع دائما الغنى بين, بين عينيه يعظم النعمة وإن دقت لا يذم شيئا نبي صلى الله عليه وسلم لا يذم طعاما أو شراباً أو لباساً يقول ما هذا اللباس؟ أو يقول ما هذا الطعام؟ ما هذا الشراب؟ نبي صلى الله عليه وسلم لا تصدر منه هذه من الاسئله الأسئلة يعني الأسئلة السغرابية يقول ما هذا الطعام؟ لا يقول ل ما هذا الطعام وإنما ما وضع بين يديه إما أن يأكله صلى الله عليه وسلم إن شته أو يتركه إن رغب عنه يتركه لا يذم يعني لا تصدر منه الدم فإن لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم يتركه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه لا يمدحه ولا ولا يذمه ولكن إن رضي الله صلى الله عليه وسلم اكل منه وحمد الله عز وجل عليه وإن لم لم يريد صلى الله عليه وسلم ان سرقه ولا يقام لغضبه اذا تعرض للحق بشيء حتى ينتصر له النبي صلى الله عليه وسلم لا يقام لغضبه شيء اذا تهيكت حرمات الله لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم لا اصحابه ولا اولاده ولا زوجاته ولا أي واحد بعد أن تنتهك حرمات الله عز وجل حتى ينتصر لها بمعنى حتى يرد الحق إلى نصابه يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويصعد من بره ويقول ما بأل أقوى من يفعلون كذا وكذا ما بل أقوى من بلغني عنهم أنه فعل كذا وكذا يعني حتى يتمنى ذلك الرجل الذي صدر منه الفعل أن لم يكن شيئا مذكورا لشدة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على انتهاك حرمة الله العكس أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه لا يجره الأعرابي في الرداء ويؤثر الردى في عنقه صلى الله عليه وسلم يقال له كذا وكذا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه ولكن يغضب إذا انتهكت حرماته الله عز وجل فإذا وقع الناس في شخصه صلى الله عليه وسلم أو في تصرفه صلى الله عليه وسلم يصبر ويتحمل يقول لقد أذي موسى بأكثر من هذا فصبر نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقام لغضبه اذا تعرض للحق بشيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار أشار بكفيه كلها إذا أشار أشار بكفه كلها هكذا يقول, يقول شرح الحديث يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يوحد فيوحد بسبابته وإما أن يشير فيشير بكل, بكل يده يعني لا يشير بـ بـ بسبعين ولا بسبعين ولا وإنما إذا أشار أشار بكل بكل يده صلى الله عليه وسلم وإذا تعجب قلبها إذا تعجب قلب يده صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا يعني إذا تعجب قلب صلى الله عليه وسلم يده وإذا تحدث اتصل بها فضرب بإبهامه اليمنى راحته اليسرى إذا تحدث صلى الله عليه وسلم اتصل بها يعني اتصل بيده وصلها بالأخرى وضرب بيده بإبهامه في باطن راحته راحة الأسرة هكذا يعني إنه يفعل يفعل هكذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا غضب أعرض وأشاح يعني إذا غضب صلى الله عليه وسلم أعرض عن من غضب عليه وأشاح عنه كأنه لم يره صلى الله عليه وسلم يعني لا يقصده بعينه ولا يقصده بغضبه إذا أغضبه شخص في النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف الحال بخروج كما يقوله يعني كي يوليه صلى الله عليه وسلم ظاهره ويشيع عنه بوجهه وإذا فرح غض طرفه إلى فرح النبي صلى الله عليه وسلم يغض طرفه يعني لم يكن فرحه يعني فرحا ينبثق عنه نوع من الخروج عن الوقار وخروج عن هيبته صلى الله عليه وسلم ولكنه اذا فرح فرح وأطرق وغض صلى الله عليه وسلم طرفه جل ضحكه التبسم يعني لا يقهقه لا تسمع صوته في الضحك ويفسر عن مثل حب الغمام يفتر أي يفتح شفتيه عن أسنان كأنها حب الغمام أي كأنها البرد من شدة لمعانها وبياضها قال الحسن حسن بن علي رضي الله تعالى عنه قال فكتمتها عن الحسين بن علي زمانا يعني أنه استخلص هذه الأوصاف من خاليه ابي أبيها وتعلمها منه رضي الله تعالى عنهما قال فكتمتها عن الحسن يعني كتم عنه زمانا ثم أخبره ثم قال له اخبرني خالي هند من أبيها لبي كده وكده. قال فوجدته قد عرضها يعني, يعني نوع من التنافس يجري التنافس في العلم ما لفلان يعرف وأنا لا أعرف ما لفلان يستبق للخيرة وأنا لا أستبق فهما كفرسي الحسن والحسين كفرسي رهان في البحث عن العلم والبحث عن خصال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوجدته سبقني إليها تعلمها من ابي أي من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا قال ثم حدته فوجدته قد سبقني إليه فسأل أباه أي شكنا هو أباه ما معا شكنا بن ابي طالب فسأل أباه عن مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخرجه ومجلسه وشكله فلم يدع منه شيئا أي فلم يترك من, من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وشيمه وحليته شيئا إلا تعلمه من أبيه من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. أنتم تعرفون أن علي بن أبي طالب وهند بن أبي هلا أيضا كفر سيرهان في وصفه الرسول لأن كلاهما أو كليهما صربا في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكما عرف الهند بن أبي هلا رضي الله عنه مدخل ومخرج الرسول كذلك عرف علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالحسن أخذ من من خاله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 يعني حياته في بيته إلى ثلاثة أجزاء جزءاً لله هو التعبد وعبادة وقيام الليل وجزء لأهله يعني يسد حاجاتهم ويقوم بشؤونهم وجزء لنفسه يعني لراحته واستجمامه قال وهذا الجزء الذي لنفسه لم يتركه للاستجمام والراحته هو جزء لنفسه ولكن جزءه بينه وبين الناس يعني يطال الناس الجزء للأهل والجزء لله والجزء للنفس والجزء النفس سخابه النبي صلى الله عليه وسلم فجزأه بين الناس يعني فصله في قضاء حوائج الناس فيرد ذلك على العامة بالخاصة بمعنى يعطي للخاصة ما يقدمونه للعامة بمعنى يعطي صلى الله عليه وسلم للذين يعاشرونه ويواكلونه ويشاربونه كأبي بكر وعمر وعلي وعثمان وغيرهم وغيرهم من الصحابة الكرام المقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي لهم ما يوزعونه على الناس ليس المال وإنما العلم والاخلاق والمكارم والشيم ولا يدخر عنهم شيئا فكانوا يعرفون مدخله ومخرجه وسره وعلى نيته صلى الله عليه وسلم فكان من سيرتي في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه إيثار أهل الفضل بإذنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في تعامل مع الناس في تعامله مع الناس في هذا الجزء الذي كان النفسي ثم صرفه للناس كان صلى الله عليه وسلم ينزل الناس منازلهم يعامل أهل الفضل لفضلهم ويعامل الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم وهكذا كان كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أصحاب الكرم رضي الله تعالى عنهم ولا يتدخل عنهم شيئا وكان صلى الله عليه وسلم في سيرته في جزء الأمم إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمته على قدر فضلهم في الدين قسمته على قدر فضلهم في الدين يعني أن أن الميزة التي يقسم بها النبي صلى الله عليه وسلم لا على أخلاقه ولا تعامله ولا حتى المال بالنسبة للناس القسمة او الميزان الذي يزن به النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين وقسمته على قدر فضلهم في الدين منهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة فيما أصلحهم والأمة من مسألة عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب يعني قل الخاصة بلغوا عني للذين لم يحضروا بلغوا عني للذين لم يصلوا لم يصلوا إليه يعني في في فيكون دوائر الدائرة الأولى التي قال النبي صلى الله عليه وسلم والدائره الثانيه التي تاخذ عن التي قبلها والدائرة والدائره وهكذا في يبلغ العلم الناس جميعا فما بقي بقيه تدار من دور من دور المدينه المنوره الى ودخلها علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه بهذه بل ما بقيت بلاذ من البلاد المفتوحه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا بلغها العلم بهذه بهذه الطريقه يبلغ الحق العلم والوحي حيث بلغت الدعوه حيث بلغ الفتح يعني انظر إلى هذا هذا الترسيب وهذا التنظيم الذي نظم به الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته ودعوته أحيانا نجد نحن في زماننا هذا وفي غيره من الأزمنا نجد مثلا بلد في عالم كبير جدا ولكن في ذلك البلد ما يزال الناس لا يعرفون أن يتوضأوا ولا أن يغتسلوا ولا أن ولا والعالم بين ظهرانهم وهم قلة قليلة يعني عشر عائلات ولا خمسة عائلة ولا عشرين عائلة وبينهم عالم كبير أو تسلسل العلم في أسرة ذلك العالم فيهم قضاة فيهم علماء فيهم كذا والأميون من حولهم لا يعرفون من الدين شيئا لماذا لم يخذوا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فيحارب في هؤلاء الذين فيما بي فيما بينهم ويعني يقربون الناس أهل الفضل فأهل فأهل الفضل لو فعل العلماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بقي أميون في الدنيا مش في العالم الإسلامي في الدنيا كلها لأن الدائرة تتسع ويصل العلم إلى من لم يصل إليه إذن ليبلغ الشاهد منكم الغائب هذا هو الدور دياله هذا هو دور هذه النصيحة نصيحة صلى الله وآمرنا بسال الله وسلم أن الذي حضر يبلغ للذي لم يحضر ويبلغ للذي لم يحضر فما تمر إلا أيام قليلة حتى يصل العلم إلى فراسخ أو, أو برد او يصل العلم إلى اقطار مختلفة خصوصا في, زمني في زمن أنترريت وزمن شاشة وزمن هذا الزمن الذي من الله عز وجل بوسائل كثيرة يعني ينتقل فيها العلم بسرعة ينتقل فيها العلم بسرعة لو استغل العلماء هذه الوسائل من أجل بث ميرات رسول الله صلى الله عليه وسلم على العالم اجمع على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجماع لانه محمد صلى الله عليه وسلم ليس هم الذين امنوا به فقط وانما كل من كان بعد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من امته ان امن به فهو من المطيعين له وإن لم يؤمن فهو من العاصين له صلى الله عليه وعلى اله وسلم والمطيع والمؤمن والموحد مسؤول عن ان يبلغ لغيره من العصات الذين لم ربما لم يعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ام لم شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغ حاجة. أبلغوني حوائج الناس. أخبروني عن حوائج الناس عما هم في حاجة في حاجة إليه. يعني اسأل انت كمبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقع عن رب العالمين اسأل عن حاجات الناس ما هم في حاجة إليه في أخلاقهم في سلوكهم في معاملاتهم. في تسكيتهم في طربيتهم ما هم في حاجة إليه وأنت خطيب وواعظ ومرشد يعني داعي لله سبحانه وتعالى بصفة, بصفة عامة اسال عن حاجات الناس حتى تسد لهم حاجاتهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لأن الدعوة تدخل من باب الحاجة الدعوة تدخل من باب الحاجة ولكم في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام عبره حيث دخل للفتيين اللذين معه في السجن دخل لهما من بابي الحاجة هما في حاجه إلى معرفة رؤياهما كل منهما يقول أفتيني في رؤيا ان كنت الرؤيا تعبر فقال لهم نعم سانبئكم بتاويل هذه الرؤى ولكن اسمعوا اسمعوا اسمعوا ومن بعد غادي كنت في كذا وملة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا مهد بعد التمهيد قال يا صاحبي السجن أربع متفرقون المتفرقون خيرنا من الله الواحد لقاها يا صاحبي السجن بعد أن, أن بلغت دعوة والرسالة وأدخلت هذه وأدخل هذه الكلمات إلى قلبيهما قال يا صاحبي السجن ما أحدكما في أسقي ربه خمر وأما لخره فيصلاب فتاكل للترى من رأسه قضي الأمر الذي في السبتية يعني جود الجمل هم كيت سنوجود الجمل ولكن قبل أن يفتي لهما بهاتين الجملتين بلغ الدعوة ادخل إلى قلوب الناس من باب حاجتهم ولا تدخل إليه من باب إكراه... يعني كراهتهم مما يكرهون لا تدخل لهم مما يكرهون فإن الإنسان إذا كره شيئا سد عليه عينه وسد عليه أذنه وسد عليه قلبه ولكنه احتاج إلى شيء فانه يفتح كل منافذ قلبه ومنافذ عينيه وأذنيه نعم فإنهم من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها تبت الله قدميه يوم القيامة يعني من يقوم بحوائج الناس ويقضي حوائج الناس ويبلغ المسؤولين حاجات الناس ويقول ان الناس في حاجة إلا كذا وتسد حاجات الناس بسعيه واجتهاده ودلالته على الخير فإنه يتبس الله عز وجل يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره. قال في حديث سفيان بن وكيع يدخلون رواداً ولا يتفرقون إلا عن ذواقين. يدخلون رواداً الصحابة عندما يذهبون إلى النبي. يدخلون رواداً أي محتاجين. الرائد هو صاحب الحاجة. الرائد لا يكذب أهله. الرائد الذي تبعته من اجلي ان يبحث عن الكلى، عن الماء. أما أنت في حاجة إليه. هم يدخلون روادا ولا يتفرقون إلا عن ذواق هذا هالذواق فسر العلماء بتفسيرين تفسير المادي والتفسير المعنوي معنى إلا يدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجون إلا وهم يأكلون شيئا ولو تمرى تمرى تمرى تمرى أو شربت لبا لكل واحد منهم أو غير ذلك هذا هو الذواق ما يتدوقه الإنسان أو المراد بالذواق هنا هو العلم والمعرفة لا يخرجون حتى يتذوقوا الوحي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا فالعلم يشبع الروح كما أن الطعام يشبع الجسد والإنسان له جسم وروح يريد أن يغدي كل منهما لا يتفرقون إلا عند واق ويخرجون أدلة يعني فقهاء أدلة يعني دل ممالع وليس بالدل لمعجمة أدلة جمع دليل يعني أنهم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهم محتاجون ويخرجون من النبي صلى الله عليه وسلم وهم اغنياء اغنياء بماذا اغنياء بالعلم فيقول الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فاذا تحدث إنسان بعلم في مجلس من المجالس فإنه يقرأ سن الندم على عدم حضوره في ذلك المجلس لانهم يرغبون أن يسمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشره بدل من ان يسمع من احديه الصحابة رضي الله تعالى عنه ولكن ليس بالإمكان أن, أن يستمع الجميع من الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام من ثقة فقبله وعض عليه بالنواجد فكأنك سمعته منه صلى الله عليه وسلم يعني يدخلون إليه وهم محتاجون ويخرجون من عنده وهم أدلة وهم علماء فقهاء يعلمون الناس دين الله عز وجل قلت فأخبرني عن مخرجه قال اخبرني عن مخرجه كيف كان يصنع فيه ده في المدخل أي في داخل البيت ماذا يفعل كيف يوزع الوقت كيف يستقبل أصحابه كيف يختصوا بأهل الفضلي كيف يقدم اهل الفضلي ويوصيهم بأصحاب الحاجة إلى خيره أما على براء شنو كيف يعمل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه أهم شيء أنه يخزون لسانه يحفظ يحفظ لسانه أي لا يتكلم كما ذكرنا من قبل لا يتكلم إلا عن حاجة لا يتكلم إلا ليفيد يخزن لسانه إلا مما يعنيهم أي مما يعني أصحابه ويؤلفهم صلى الله عليه وسلم كل ما يسعى إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو تأليف القلوب قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ابتن الله عز وجل عليهم بذلك واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا يقول بعض المفسرين بنعمته أي بمحمد صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول بنعمته أي بالإيمان والإسلام أي بهذا الدين الذي دخلتم فيه يعني يمكن أن تفسر النعمة هنا بالدين ويمكن أن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو بكليهما بمعنى أنه لما دخل في دين الله عز وجل وكان السبب في ذلك هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الله عز وجل ألف بين قلوبهم بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويؤلفهم ولا يفرقهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يسعى فيما فيه التفرق ولا يجعل الناس يعني يحارب بعضهم بعض أو يتكلم إلى هذا الشخص بما ينفره من شخص آخر أبدا أبدا الدعي إلى الله سبحانه وتعالى إنما يسعى في جمع كلمة الناس وتوحيد صفهم ولم شملهم فإذا بدأ من أحدهم أو من بعضهم أو من جماعة منهم ما يدعو إلى التفريقات فإنه سرعان ما يدفن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك خذ على سبيل المثال مسجد الدرر سرعان ما هدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد ويعني استنكر من أصحابه أن يفعلوا مثل هذا الفعل الذي يسعى إلى التفريقات ايضا سرعان ما هدنا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما في, في, في قصة الافك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعدروني في, في, في قوم آدوني في اهلي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بأصحابه ترفعت أصواتهم يعني سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله تعالى قال سعد بن معاذ قلنا من يا رسول الله ونحن نقتله فقال له سعد بن عبادة كذبت والله لا تستطيع قتله إنما علمت بأنه ليس من قومك فقلت قلنا فنقتله فصرفعت الأصوات فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يهدئ أصواتهم ويخفضها وينصرف يعني سمح النبي صلى الله عليه وسلم في حقه من أجل تحيدي كلمتهم وصفهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم من, من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه يكرم كريم كل قوم ويولي عليهم اذا جاءت إذا جاء وفد من الوفود فان النبي صلى الله عليه وسلم يولي عليهم سيدهم اذا اسلم هذا السيد هو اولى بماذا هو اولى بالتولية عليهم لماذا لانهم تولوه وهم في الجاهليه افلا يتولونه وهم في وهم في الاسلام اطاعوه وهم في الجاهليه افلا يطيعونه وهم في الاسلام فكان النبي صلى الله عليه وسلم الى يعني ييسر الضغائن والأمور التي لم تكن مألوفة لديهم في الجاهلية فيولي عليهم سيدهم الذي كانوا يعرفون الذي كانوا يطيعونه ويخدعونه ويخدعون لهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشر بشر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يحترس من الناس يحذر بمعنى أن النبي صلى الله عليه كان يقضن بما ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقب لنفسه الى التهلكه ولكن ليس معنى هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم يطوي نفسه عن الناس اي لا يبت علمه ولا ينصر دعواته في الناس وانما النبي صلى الله عليه وسلم يخالطهم ويحذر يخالط الناس ويحذر شره ويعاملهم بالحسنى ويحذر ما قد يبدر يبدر منهم والقصه معروفه قصه قصه وريهانه بن حسن لما دخل لما استاذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو قالوا عاين ابن حسين وهو كريم قومه وشريف قومه مع ما فيه من غلظه وجفاء وما الى ذلك قال ابو بيس اخو العشيره فأدين له فدخل فلما دخل هش في وجهه وابتسم اليه وانشرح له وسد حاجه ثم الى اخره فلما انصرف قال يا رسول أنا لم تقل كيس وكيت لم تقل بيس اخو العشيره ثم انشرحت له وانبسطت له قال يا عايش يا متاعه متاعي التني فحاشا إن من شر الناس من يتركه الناس اتقاء شره يعني أنني أحذره وأحذر شره وغلظته وجفائه ولكن لا أكون مثله وقابل جفاء بجفاء وغلطة بغلطة وإنما أعامله بالتي, بالتي هي أحسن نعم ويتفقد أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم كان من أخلاقه أنه يتفقد أصحابه يعني يسألوا عنه يسألوا عن صغيره وعن وعن كبيره ويسألوا عنهم في احلك الظروف وشد الازمات يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تفقدون في غزوه أحد من تفقدون قل نفقد فلان وفلان, وفلان ويذكرون رؤوس الصحابه ثم قال من تفقدون فيذكرون جماعه اخرى ممن استشهدوا في أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم اما انا فافقد جليبيبا يعني يفقدوا رجلا يعني غيره مبال به أو غير مبالا به لا يبه له لا يفطن إلى فقدانه فقال أما أنا فأفقد جليبيبا فبحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا دميم الخلقة ولكنه كان قوي الإيمان فبحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع رأسه على وبكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن تفقده لأصحابه لم يكن تفقد المجاملة يعني أتفقدوا أناس وجاملهم ويجاملونني وإنما أتفقد الصغيرة والكبيرة لأنني مسؤول عن تبليغ دعوتي إليهم ولا فرق بين كبيرهم وصغيرهم إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى وميزان التقوى أو ميزة التقوى أمرها عند الله سبحانه وتعالى ويسأل الناس عما في الناس النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الناس عما في الناس بمعنى يستخبر عن حوائج الناس عن همومهم عن ما بالهم لماذا؟ لأنه طبيب معالج والطبيب المعالج لا بد أن يتفقد أحوال الناس لا بد أن يعرف ما بالناس لا يمكن أن يكون الناس بعيدين عنك من حيث المعرفة بأحوالهم من حيث المعرفة بما داخلهم ومخارجهم وحوائجهم ثم تريد أن تعالجهم لا يمكن فكان نبي صلى الله عليه وسلم يسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسناء ويصوبه ويقبح القبيحه ويوهنه يعني فإذا قيل له إن فلان في كذا وكذا من خير قال مزيان فلان في كذا وكذا من الشر ما مزيانش يعني يوهن بمعنى يصغر آه يصغر, آه يصغر آه القبيح ويقبحه ويعني وي وي يشينه في نفوس في نفس أصحابه رضي الله تعالى عنهم ويصوب الحسنة ويحسنه مزيان إن فيك خصلتين يحبهم الله فيزداد ذلك الرجل يعني, يعني يزداد ماذا في هذا الخلق خلق الأنا وخلق الحلم ويقول الأخر نعم الرجل فلان لو يكون يفعل كذا وكذا فإذا به يتشبث بما ندبه إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني يصوب يصوب الرسول صلى الله عليه وسلم الفعل الحسن ويحسنه ويقبح القبح ويوهنه يعني يصغر من شأنه حتى ينثر ينثر عنه الناس معتديا الأمر غير مختلفين النبي صلى الله عليه وسلم كان معتديا الأمر أمره صلى الله عليه وسلم كان معتدلا أي كان وسطا يعني لا إفرط فيه ولا طفره وليس في في في أمره صلى الله عليه وسلم اختلاف يعني يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة يقول كذا ومرة يقول كذا ويعيش التناقض في أمره صلى الله عليه وسلم ونهيه كان أمره صلى الله عليه وسلم غير مختلفين لا يغفرو مخافه ان يغفلوا او يملوا لا يغفل صلى الله عليه وسلم عن أصحابه حتى لا يغفلوهم وحتى لا يملوهم فالنبي صلى الله عليه وسلم دائما اليقظه ودائما الحرص على تنبيه الصحابه رضي الله تعالى عنهم فاذا بهم ايضا يقضون فاذا بهم ايضا كانوا كالرسول صلى الله عليه وسلم اذا لم احضر في الصلاه فسيفتقدني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم أخرج إلى الجهاد فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سيسأل عني فإذا بميأ أن صلى الله عليه وسلم لا يغفل عنه فعرف هذا فجد في العمل وخرج إلى الجهاد ولا يتأخر لماذا؟ لأن عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغفل ليس غافلا عن أصحابه رضي الله تعالى عنه وكذلك يكون المرب لا يغفل عن بعض الناس لأن ربما أن تغفل من باب أن لا يعني أن لا تزعجه فإذا به يظن أنك غافل بمعنى أنك عندما تكون متغافلا يظنك غافلا تفعل كأنك لم تراه فيعيد نفس الفعل غدا ويعيد نفس الفعل بعد الغد لماذا يقول هو غافل؟ يعني لا لم يراني ولا ما الدهفية كما تقول هنا ما لا كن يقضا وكن غير غافل لكي يحترس الناس من ملاحظاتك ومن تتبعاتك في تربيتهم وتقويمهم لكل حال عنده عتاد النبي صلى الله عليه وسلم كل حال عنده عدة لكل حال عنده عدة لو عدة الحرب إذا اقتضى الامر له عدة الإصلاح إذا أراد أن يصلح له عدة العطاء إذا أراد أن يعطي له عدة يعني كل كل حال عنده عدة بمعنى لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مختصا في أمر دون دون آخر لم يكن مختصا في التربية دون التعليم لم يكن مختصا في الجهاد دون القضاء لم يكن مختصا في المدارات والمعاملة الحسنة دون أن يقابل من يستحق الجفى بالجفى والغلدة والوقوف على على رأسه إلى غير ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لكل حال عنده عدة بمعنى يقابل كل حال بما يناسبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه يعني لا يبلغ بالقضية دون الحق أو يتجاوز بها الحق وإن من النبي صلى الله عليه وسلم يصل بها الحق كاملا لان بعض احيان الانسان يحاول أن يجتهد فيقصر عن الحق بماذا؟ يقصر لأن تطبيق الحق بالنسبه اليه قد يجحف في, بعض في حق بعض الناس بمعنى نعطي المثال بسيط حق ذلك السارق احبسه حمم وجهه هذا هو القصر عن ماذا؟ قصور عن الحق أو تجاوز الحق سرق فقط يديه أو سرق فقط عطا يده وشتمته أو سرق فقط عطا يده ما ماله إما مجاوزة الحق وإما قصور دون الحق والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك وإنما يقف عند الحق بالتمام والكمال بدون القصور وبدون التجاوز والمجاوزة جاء برجل شرب الخمر ف جلده الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ضربوه بالنعالي والجريد وما إلى ذلك، فجأ به مرة ثانية ثم به مرة ثالثة، فسبه بعض الصحابة، لأن لعنه بعض الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه لا تعينوا عليه الشيطان، خل لعنه الله ما أكثر ما يؤت به، يعني أنه يؤت به مرة بين بعد المرة، النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، بمعنى أن اللعنة زائد على الحق فالحق هو الجلد فإذا جلدا فقد أخذ منه أخذ منه الحق ولا ينبغي أن نتجاوز الحق بسبه ولعنه وشتمه أو ضربه أكثر من العدد المطلوب في في, في في في الجلد وغير وغير ذلك نعم الذين يلونه من الناس خيارهم الذين يلونه من الناس خيارهم الذين النبي صلى الله عليه وسلم هم العشر المبشرين بالجنة ثم أصحابوا بدرين ثم أصحاب بيعت ثم ثم يعني الصحابة رضي الله عنه في الفضل كما قال الله عز وجل لا يستوي منكم من نفق من قبل البتح وقال الصحابة يشملهم وصف الصحبة ويزكيهم وصف الصحبة ووردت فضلهم في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم فيما بينهم متفاضلون لكن فيما بينهم متفاضل ليسوا كلهم على إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وليسوا كلهم في مستوى فضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من, من العشر المبشر النبي الجنة وغيرهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يليه من الناس خيارهم وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة أفضلهم عنده صلى الله عليه وسلم هو الناصح الذي ينصح للقريب والبعيد الذي ينصح لمن, ي... لمن يعرف ولمن لا يعرف لمن يحب ولمن لا يحب يعني لا تكون نصيحته لمن أشفق عليه فقط وإنما تكون نصيحته لكل إنسان تكون نصيحته للمؤمن ليزداد ايمانا ولغير المؤمن لكي يدخل في دين الله عز وجل لأن هذه هذه النصيحة هي وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا لينصح ما جاء نبي من الأنبياء إلا لينصح وأنا لكم ناصح أمين ما من نبي إلا وقال لقومه وأنا لكم ناصح أمين فإذا كأخذ الصحابة صلى الله عليه وسلم هذه الصفات النصح لامس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخذ بهذه الصفات أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مساعده في تبليغ دواته وفي تبليغ وفي تبليغ رسالته ولذلك جمع هذه المعاني معاني نصيحته في قول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين فالتعريف في المبتدا وفي الخبر يفيد ماذا يفيد الحصر يفيد حصر المبتدا في الخبر يعني ان الدين كله مرصمين في أحضان النصيحه الدين كله مجموع في النصيحه فاذا لم يكن الانسان ناصحا يعني فدينه دينه غير كامل الدين النصيحه قلنا لمن يا رسول الله قال لله والنصيحه لله عز وجل هو العبوديه له والعمل بكتابه ولرسوله والنصحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعه ومحبته والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ونصرته دعواته ونصرة أمته صلى الله عليه وسلم ولائمه المسلمين ونصيحه لائمه المسلمين هي الطاعة لهم وجمع الكلمة حولهم والوفاء بالبيعة لهم والسير وراءهم في المنشط وفي وفي المكره جمعا لكلمة الأمة ووحدة الأمة والنصيحة لعامة المسلمين وعامتهم والنصيحة لعامة المسلمين هي أن تدلهم على الخير أن تحسن إلى المحسين وأن تحسن أيضا إلى المسيء وأن ترشد أو أن تحسن للمحسين إحسانه وأن تقبح للمتهوني تهونه أن تبين لهذا أنه بخير وعلى خير فيزداد وأن تبين لهذا أنه يعني ينبغي أن يصلح من شأنه فيأتوب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه وأفضل الناس عنده أنصحهم للناس وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة وموازرة أحسنهم من أعظمهم منزلة عنده صلى الله عليه وسلم هو احسنهم مواساه الذي فيه المواساه الذي يبحث عن الحاجة فيسدها يبحث عن المحتاجين فيواسيهم ويسد حاجتهم ويضمض جراحهم ويقضي حوائجهم ويؤازرهم موازرة هو الدعم والإعانة والمساعدة فخير الناس أنفعهم للناس فسالته عن مجلسه يقول قل سيدنا الحسين سالته اي سأل أبا علي بن ابي ال ابي طالب رضي الله تعالى عنهما عن الحسن والحسين وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا خل سالته عن مجلسه صلى الله عليه وسلم يساله عن مخر عن مدخله كيف يفعل في داخل منزله وعن مخرجه كيف يتعامل مع الناس وسالته عن مجلسه كيف يكون مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون في مجلسه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا عن ذكرين من اوائل صبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجالسه أنه يجلس بالذكر ويقوم بالذكر يجلس ببسم الله ويذكر الله عز وجل فإذا قام قام عن ذكر الله عز وجل فإذا قام قام عن كفارة المجلس صلى الله عليه وسلم فقلما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من مجلس حتى يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا قل ما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا ثم يقول الله وهو يدعو بهذه الدعوات بهؤلاء الكلمات الله مقسم لي من خشيتك ما تقسم لنا الرواية أكد عليك الله مقسم لنا بمعنى انه يجمع نفسه مع أصحابه في, ماذا؟ في هذه الدعوات في هذه الكلمات الله مقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيته إلى آخر, إلى آخر الدعوات اذا يقوم يجلس عن ذكر ويقوم عن ذكر حتى لا يكون عليه ذلك المجلس تيرة حتى لا يكون عليه ذلك المجلس تبعة يوم القيامه فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا أن, أن, أن لا نجعل مجالسنا مجالس خالية من ذكر الله عز وجل نقوم منها كما كأن كأننا قمنا على جيفة حمار والعياذ بالله وإنما علمنا بلسانه وبفعله أن نجلس على ذكر ونقوم على ذكر ولا يوطن الاماكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوطن الاماكن معنى لا يوطن اماكن لا يخصص لنفسه مكانا يجلس فيه كما نفعل نحن انك تجيء للجمع وتلوح واحد واحد الصلايه واحد السجاده وتحتل بها واحد المكان في المسجد لا يجلس فيه إلا أنت فاذا جاء الناس من يعني قبلك يقول هذا مكان فلان ابتعد عنه لا فمن, جاء فمن سبق إلى مباحين فهو أولى به فمن أراد الصف الأول فعليه بالساعة الأولى ومن أراد أن, يكون أن يصلي بين يدي الإمام فعليه بالساعة الأولى فليأتي قبل الناس أما أن تكون آخر من دخل وتريد أن تكون أول من, من ولي الإمام في صفه هذا ده ده ده لا ينبغي لأنه فيه تخطي الرقاب ثم إذا صليت وسلمت تكون, آخر تكون أول من خرج آخر من دخل ويتخطر رقاب الى المحراب فاذا قال لي السلام عليكم يقوم ولا ينتظر ان يفسح له الناس بخروجهم يقوم ويتخطر رقاب خروجا يتخطر رقاب دخولا ويتخطر رقاب خروجا ويظن انه صلى في الصف الاولي ويطلب فضل الصف الاولي اجلس فقد اذيت يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد اذيت و انيت ايت عبت من, من يعني تسورت رقبته وتسورت وتسورت عنقه وأنت تتخطى لا يوطن الأماكن وإنما يجلس حيث انتهى به المجلس صلى الله عليه وسلم. وينهى عن ايطانها ينهى عن أن يتخذ الناس مجالس تعرف له مجلس فلان مجلس فلان مجلس فلان وإنما إذا جاء الناس من سبق إلى مباح فهو أولى به وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمروا بذلك أي امر أصحابه أن يمتثلوا ذلك الفعل وأن يقتذوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس حيث ينتهي به المجلس ويعطي كل جلسائه نصيبه حتى لا يحسب جلسه أن احدا أكرم عليه منه. النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لجلسائه نصيبه يعني كل يندر إلى هذا ويندر إلى هذا ويندر إلى ذاك فكل منهم يحس بأن النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعتني به وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعنيه بالموعدة يعنيه بالنصحه يعنيه بالكلام فيذا ب فإذا بالصحابة رضي الله تعالى عنه اطمأنت نفوسهم يعني وارتاحت لمجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إذا كنت تخاطب رجلا وتترك رجالا في في, في الجانب الأيمن أو تتركهم في الجانب الأيسر وتخاطبوناسا في الجانب فإنهم فإن هؤلاء سيجدون في أنفسهم شيئا فإنهم سيجدون في أنفسهم حرجاً بأنك لا تبالي بهم ولا تعنيهم ب ولا تعنيهم بكلامك يوزع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم نظرته ويوزع عليهم صلى الله عليه وسلم بسمته كما يوزع عليهم صلى الله عليه وسلم علمه وتوجيهاته ويعطي كل جلسه نصيبه حتى لا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه من جالسه أو قومه لحاجة صابره من جلس النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجة النبي صلى الله عليه وسلم جلس فجأة إليه أحد, أحد الناس يطلب حاجة، فإن بسهم يصابره معنى يصابره يعني يصبر له حتى يقضي ذلك الرجوب حاجته، بمعنى حتى ينتهي من سؤاله، حتى ينتهي من استفساره، حتى ينتهي من من, من ثم بعد ذلك ينصرف وينصرف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حتى يكون هو المنصرف، أي حتى يكون صاحب الحاجة هو المنصرف، وربما استوقف النبي صلى الله عليه وسلم شخص في مكان ما في الطريق، فيقف النبي صلى الله عليه وسلم ساعات. والرجل يعني يفرغ عليه حاجته ويفرغ نبي صلى الله عليه وسلم مصابر له حتى يقضي ذلك الرجل حاجته وحتى يكون هو الذي انصرف ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليصرفه أو ليقول له أنا على عجل أو يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الوقت غير مناسب النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده وقت غير مناسب فكل وقته وقت للدعوة إلى الله عز وجل فكل وقت صلى الله عليه وسلم وقت لنصح الأمة والسعي فيما يصلحها في شأنها ودينها ودنياها واخرها نكتفي بهذا القدر الكلام ما يزال طويلا في هذا الباب نكتفي بهذا القدر ونصر الله سبحانه وتعالى أن يحلينا وإياكم بحلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يزيننا بشمائله صلى الله عليه وسلم حتى نسير على نهجه وطريقته إنه ولي ذلك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون